وَجَعَلَ كَلِمَةَم بَاقِيَةَ فِي عَاقِبِهِ لَعََّهُم ي يَرِّعون بلَلْمَتَّعتُهَا أُولاءِ وَآبَ أَهُمْ حتىَ جَأَهُم الحَُّ وَرَسُول مُبين وَلَمَّا جَأَغُم الْ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 وَلِبُ يوتِهِم أَبَوَابَو وَصُر عَلَيهَاَتَّكِئُون وَزُخُررفَ وَإِن كلُُّ ذَِكَ لََّا مَتَعُر الحَياتِ الدُّنِْييَا وَالآخَِةُ عِ دَرَبِّكَ لمُتَّقين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 وَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة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 فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين